يا اي وان الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا اي وان الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وَإ يَسْلُ بهِهُ مُذبَابُ شَيْئ ل يَستَم قِذُوه مِنْ وَإ يَس بهِهُ مذ باب شَيْئ مَا قَدر اللهَّه حََّ قَِح حق قرره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله الله سميع بصير ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها النبي لآب نركوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وَيَدُ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعْجِزُ عَنْهُمَا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَلَكَ تَبَارَكَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَلَتَبَارَكَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ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 فَكُونُوا سُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ من يم المولى ونم النصير